أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فَتَعَالَيْنَا أُمَدِّيْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءً بفاحشة مبينة يضاعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقلت من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها نؤتيها أجرها مرتين واعدنا لها رزقا كريما يا عيسى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 والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيره والذائرات أعده الله لهم رغفرته وأجر عظيمه وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيار أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذا قل للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منه وطرى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له سُنَّةَ الله في الذين خلوه من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا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 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل عن الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لكحتم المؤمنات ثم من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتيعهن وسرحهن سراح جميل يا أيها النبي إن أحلا لك أزواجك التي أتئ تأجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبث نَفْسَهَا لِالنَّبِيِّ إن أراد النبي أن يستنفحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمالهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من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 ولا أبناء إخوانه، ولا أبناء أخواته، ولا نسائه، ولا نسائه، ولا ما ملكت أيمانهم، والتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن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 ير يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول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 اللّه وجهه، يا أيّها الذين آمنوا اتقوا اللّه وقولوا قولاً سديداً، يُصلّح لكم أعمالكم ويُغفر لكم ذنوبكم، ومن يُقِع اللّه ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. إذا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها, وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعتب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات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 نَشَّ نَقْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الثُّقُلِ يَجْبَارُ أَوْ يَمْعُونَ وَالطِّيرَ وَأَلَّنَّ لَهُ الْحَديدَ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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَاتُ الْجِنِّ أَن الغيب كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرّم وبدلناهم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفرو وهل نجازي إلا الكافرون وجعلنا بينهم وبين القرا التي بارتنا فيها قرآن ظاهرة وقدرنا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا بعِد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومسّقناهم كل مسّق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبراهيم ظلنه فتبعه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سؤال إلا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 حتى إذا في الزعم قلوبهم قالوا ماذا قال ربكن؟ قالوا ماذا قال ربكن؟ قال الحق وهو العلي الكبير.